أن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربيم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إذا أفخنتموهم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك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 تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية يأشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّبِّهِ كَمَا زُيِّنَ لَهُ سُوءٌ وعمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى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 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها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 إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف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 ك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى بصاروم أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال وإن الذين ارتدوا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 ولو نشأ لأرناكهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.